الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فهذا هو المجلس الثاني والخمسون من مجالس شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى ودرس اليوم في باب السلم وإذا تيسر كذلك في باب القرض نقول قال الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى باب السلم هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله ولا يتصرف فيه قبل قبضه باب القرض يجب إرجاع مثله ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطة، ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض السلم يا إخوة هو السلف وزنا ومعنا السلم هو السلف وزنا ومعنا ومختصر هذا الباب مختصر هذا الباب أن الإنسان في هذه الحياة قد يكون لديه مال ولا تكون لديه سلعة والآخر قد تكون لديه سلعة ولا مال سائلا في يده وقد تكون السلعة غير موجودة الآن وتكون بعد مثلا أربعة أشهر خمسة أشهر موجودة وفي يده مال وآخر يستطيع أن يأتي بهذه السلعة في هذه المدة، لكن لا مال لديه، ويريد أن يستفيد من ذلك المال في ذلك الوقت. فإذا الحل هو أنه يعطى هذا المال، تعطيه المال، ولكي نخرج من الغرر ونخرج من بيع ما لا نملك، نحدد بالضبط موعدا لتسليم السلعة ونعرف السرعة ما هي وكيفية. ونعرف كيفيتها وإشكالها وما إلى ذلك على حسب الشروط التي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى حسب ما فرع الفقهاء على هذه المسائل وقد فرع الفقهاء واشترطوا شروطا لم يأتي بها نص لم يأتي بها نص شرعي لكن قاسوها على النص الشرعي لأنهما اعتبروا أن السبب هذه الشروط سبب هذه الشروط هو حفظ الحقوق فكل ما كان أضمن لحفظ الحقوق فينبغي في نظرهم أن يشترط في العقد حتى ترجع الحقوق إلى أصحابها سليمة من غير أن يحدث هناك نزاع أو شجار بين المسلم والتاجر الذي ذهب يعني رب المال والذي ذهب ليأتي بالسلعة واضح فالسلم على هذا هو السلف أن تسلفه المال ثم يرجعه لك سلعة بعد مدة معينة تتفقان عليها والفقهاء يقولون هو بيع موصوف في الذمة بيع موصوف في الذمة تقول لي أريد السيارة الفلانية مثلاً أنت ستذهب مثلا إلى ألمانيا أريد السيارة الفلانية التي نعتها كذا وصفتها كذا وإلى آخر وأنت تقول يا فلان أنا محتاج إلى مثلا كذا وكذا من من الدراهم أقول أخذ هذه الدراهم وفي يوم كذا في الس في شهر من شهر كذا أريدك أن تأتيني بالسيارة الفلانية فإذا أعطيك مالاً وترجعه لي سرعة أو بضاعة أو عرضاً واضح؟ فإن باب التيسير على الناس وتسهيل أمورهم ومعاشاتهم ولا صور كثيرة جدا خاصة في عصرنا هذا وسأتي على بعض الأمور الأصل في السلم مع رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبزا وعبد الله بن أبي أوفا قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا من أنباط الشام فنسلفهم في الحمطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى قيل أكان لهم زر أو لم يكن قال ما كنا نسألهم عن ذلك, ما كنا نسألهم عن ذلك وكان عندهم أموال وكان هؤلاء يأتون من الشام الشام فيها خيرات موجودة غير موجودة في الحجاز وهم لديهم أموال فيقولون أنهم خذوا هذه الأموال استفيدوا منها وفي يوم كذا وكذا عندما ترجعون من الشام إيتونا مثلا نريد شعيرا نريد حمطة نريد زيتا وهكذا واضح فسألهم السائل قال أكان لهم مزارع وكذا قال نحن لا يهمونها المهم يأتون بالسلع التي نريدها واضح ولذلك قال بعض الفقهاء إن, إن هذه الصورة يعني السلم هي صورة مخصوصة من بيع ما لا يملك قالوا وهي على خلاف القياس وهي على خلاف القياس <تصفيق> الإمام بن رحمه الله تبع لشيخه شيخ الإسلام من تيمية أنه لا يوجد في الشرع أمر مخالف للقياس وأن هذه الصورة مطابقة للقياس أتم مطابقة وأنها ليست من باب بيع ما لا يملك إنما من باب, من باب الإحسان إلى المسلمين والتيسير عليهم وما إلى ذلك وقد فصل هذا الموضوع في إعلام الموقعين واضح الخلاف لفظي وإن كم من قرأ كلامنا القيم تيقن أن هذه الشريعة بحمد الله تعالى على أتم ضبط فلا يخرج منها شيء مخالفا للقياس لا يخرج منها شيء مخالفا للقياس واضح يا أخوة طيب قال رحمه الله تبارك وتعالى السلم هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يترى عليه معلوما إلى أجل معلوم معناه في مجلس العقد آتي أنا وأنت نجلس وأعطيك المال على أن تأتيني بالسرعة الفلانية التي نتراضى عليها ونريدها إلى أجل معلوم في وقت كذا وكذا من شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا والأصل في هذا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وقال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم بمعنى أي يضبط ذلك وقياسا عليه نقول إذا كنت ستشتري سيارة فينبغي أن تعرف نوعيتها وسنة صدورها والأمور الأخرى التي نضبط ولذلك الفقهاء يعني لم يقفها هنا إنما قالوا كذلك يعني, يعني اشترطوا شروط أخرى مما يعني يضيقون فيه الخلاف بين البائع والمشتري أو المسلم والمسلم واضح؟ طيب الآن أريد أن أسألكم سؤالا هل يصح خيار الشرط في السلم هل يصح خيار الشرط في السلم خيار الشرط خيار الشرط بمعنى أنك إذا اشتريت سلعة تنظر تقول له لي الحق أن أرجع إليك إذا أرجعها إذا لم أريدها أو ما إلى ذلك <تصفيق> لماذا؟ إنه تم, تم العقد استلم المال على أن يأتيه بالسلعة ففي هذا يعني تضييع لحق الرجل تضيعا كبيرا يتعب ويأتيك بالسلعة ويكون قد استهلك المال وما إلى ذلك ثم تقول والله لم تعجبني هذه السلعة هذا فيه تضييع للحق والشرط شرط السلم أن يسلم المال وينعقد بذلك العقد تماماً أما الخيار يجعله غير لازم واضح خيار الشرط هنا يجعله غير لازم واضح؟ يعني فإن ترى ضيع على هذا الشرط فلا يجوز العقد لا لا يجوز لأنه يفسده نعم لا ما يبقىش سلم يبقىش يرجع أي حاجة خراسم يا أما ماشي سلم هداك خيار لعيب بس أنا خراسم هداك ماش لك ماشي أنت شذي تفهم لي هذه مسألة أخرى نعم خيار العيب نعم يكون في السلام أما خيار الشرط لا يكون طيب ولا يأخذ إلا إلا ما سمّاه أو رأس ماله لا يأخذ إلا ما سمّاه أو رأس ماله لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم من أسلم في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلم أو رأس ماله رواه الدرقطني وهو حديث ضعيف وهذا الذي اختاره المؤلف رحمه الله الراجح بخلافه بمعنى الآن أنا اتفق اعطيتك مالا رأس مال واتفقنا على أن تأتيني في يوم كذا في شهر كذا بالسلعة الفلانية لكن السلعة الفلانية لم تكن موجودة في السوق فما العمل ما أجبرتها أشبتاتها المؤلف يقول انتهى هنا ينفسخ العقد وينبغي أن ترد له ما له ويعني إما السلعة أو رأس المال تردوله بحليه هو والصحيح المؤيد بالنصوص أنه يجوز أن يتراي الضياع على أي سلعة أخرى بشرط أن تكون إما أنقص ثمنا أو مساوية للثمن الذي اتفق عليه واضح والدليل على هذا الدليل على هذا من الأثر من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ورد في السنن من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كنا نبيع الإبل بالنقيع والنقيع هو سوق المدينة والبقيع هو مقبرتها كنا نبيع الإبل بالنقيع كنا نبيع بالذهب ونقض الورق يعني الفضة ونبيع بالورق ونقض الذهب فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا بأس إذا كان بسعر يومه إذا تفرقتما وليس بينكما شيء فإذا صح ذلك في الثمن فلا بأس أن يكون في المثمن كذلك واضح؟ إذا صح أنه يبيع بالذهب ويأخذ الورق إذا وإن كان هذا إذا اشترط في العقد فهو ريبا واضح؟ إذا أخدام ذهب دهب واشتاطر الدلوف الضادر الريبا أتذكرون الربا؟ هذا ربا نسيئة واضح؟ لأنه استلف ذهبا وارجع له فضة ولم يكن هناك تسل يدا بيد واضح؟ نعم فإذا جاز هذا من غير الشرط إذا جاز هذا من غير الشرط إذا كان بنفس سعر يومه ونفس القيمة دياله على ما شو خليت بالدرهم ورديت لكم بعد بالدولار وديك تجرى كتكون نكسامة معكش شدرهم ومتسر إذا كان بالسعر دياله وكل شيء وما كنتيش مشتار طا إذا جائز واضح؟ كذلك يجوز في في المثمن سلع نفسها مجبرت ش مجبرتلكش المسائل اللي بغيتها شريتلك مسائل خوا ولكن نفس السعر دياره أو أقل منه باش ما تكون شراب حجج النومات. فالاصل في هذا الجواز كما ثبت عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى أنهما قال إذا أسلفت في شيء فحل الأجل فإن وجدت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضا بأنقص منه وفي رواية لا تربح مرتين لا تربح مرتين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه إذا ربح أكثر كان ربح ما لم يضمن كان من باب ربح ما, ما لم يضمن والنبي صلى الله عليه وسلم ربح ما لم يضمن واضح فهذا القول يعني الجواز هو القول القوي من أقوال الإمام أحمد رحمه الله وأيضا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى طيب وقال شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله لا يعلم ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في الصحابة مخالف في هذه المسألة واضح طيب إذن الصحيح أنه يجوز أن يأخذ بخلاف ما سماه أو رأس ماله واضح؟ قال ولا يتصرف فيه قبل قبضه ما معنى لا يتصرف فيه قبل قبضه؟ بمعنى أنا الآن موعود أنك ستأتي لي بالسرعة الفلانية أذهب وأبيعها لشخص آخر وأنا لم أقبضها بعد وهذا يحدث كثيرا اليوم والأصل في هذا عمو الأحاديث التي تنهى عن بيع ما لا يملك كحديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن واضح؟ طيب الآن انتهى يعني درس قصير عند الإمام الشوكاني في هذا الباب وإن كان الفقهاء يهرعون تفريعات كثيرة عندهم في كتب, في كتب الفروع كتاب يعني باب السلم باب كبير شيئا ما هنا مسائل نذكرها المسألة الأولى ما هي الطريقة السليمة للخروج من هذا المأزق الآن الناس يكونون موعودين بسلعة معينة فيتسرعون ويبيعونها، ويبيعها الذي يبيعونها فما العمل؟ العمل أنهم ي... أن يبيعوها سلاما كذلك يعني يديروا عقود سلم جديدة بحيث يقبضوا الثمن كاملا ويقول له ها السلعة شنوش كلها كيف اجديرها ما شنوه وفي النهار الفلاني إن شاء الله مش يسلمها لك إذن يدير عقد سلم جديد واضح؟ بهذه الطريقة يخرجون من مشكلة بيع ما لا يملك واضح؟ هذه مسألة الأولى المسألة الثانية مسألة الاستصناع الاستصناع وهي أنك تذهب إلى السوق وتقول لصناعي أريدك أن تصنع لي مثلا مكتبة معينة في الشكل الفلاني نجار مثلا أو الحداد أريدك أن تصنع لي كذا وكذا أو الخياط أريدك أن تخيط لي ثوباً بكذا وكذا إذا جئنا لنقول إن هذا وجه من وجوه السلم فينبغي في هذه الصور كل أن تعطيه المال تماماً ويحدد لك النهار اللي يوجد فيه ذلك الشيء والصيفة والشكل واضح؟ ولكن هل هذا يحدث في الأسواق؟ لا يحدث ولذلك قال علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى متيسيراً على الأمة وجرياً على عادة الناس هذا العقد صحيح وجائز نص على ذلك علماء المالكية رحمه الله والأحناف وغيرهم وعليه جرى عمل وسائل المسلمين أنه لا يجب أن تعطيه المال وأن هذا ليس من صور السلم بل هذا بيع موصوف يعني بيع موصوف وتساهل يعني في هذه المسألة متيسيراً على الناس إذن عقد استصناع لا يشترط فيه ما يشترط في السلم واضح المسألة الثالثة وهي قريبة من هذه البيع على الخارطة بيع دار على الخارطة أعطيك الخارطة أقول لك البيت الذي تريده ها هو ما تصفه ما كذا إلى آخرين هل يجوز أن تشتري البيت على الخارطة إذا كانت خارطة دقيقة وجرى علي, على العمل بهذا فهذا جائز لا حرج في هذا واضح؟ وهنا ينتهي كتاب باب السلام وندخل في القرض بعد ذلك إذا كان هناك أي تساؤل أو <تصفيق> القرض لغة والقطع تعرفون يقول الحيوانات القوارض التي تقطع بأسنانها واضح؟ وهو تمليك شيء مالي على أي رد؟ بدله من غير زيادة تمليك شيء مالي على أن ترد بدله من غير زيادة القرض ليه والسلف إذن السلم والسلف السلم الذي يتحدث عن الفقاء وجه من الوجوه. السلف والسلف هو القرض وجه من الأوجه الأخرى واضح طيب قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له والآية في هذا المعنى كثيرة فلذلك الله عز وجل على القرض وقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن خير لكم إن كنت تعلمون وعن ابن, عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واسمعوا لهذا الحديث فهو حديث عجيب ما ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان صدقة مرة ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة رواه ابن ماجه وابن حبان وهو حديث الحسن وهو حديث الحسن والأحاديث في هذا المعنى وفي هذا الموضوع كثيرة جدا ويكفي من نفس عن مؤمن كربة نفَس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة واضح يا إخوة؟ طيب قال يجب إرجاع مثله يجب إرجاع مثله لأنك إذا لم ترجع مثله أرجعته بزيادة كان ربا هذا هو الربا إذا اشترطت عليه أن يرجعه بزيادة كان هو هذا هو عين الربا الذي كان الجاهليون يتعاملون به واضح؟ قال وهو يجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا. بمن أنت صاحب خير وصاحب فضل ورأيت أن الرجل فعل فيك خيرا وأكرمك فأردت أن تعطيه قرضه بزيادة هدية بزيادة ااا اسمه إيش بزيادة غير ذلك يعني. فهذا لا حرج فيه بل بالعكس وردت ورد السنة بهذا ف. عن أبيه ريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل يعني سن معينة فجاء يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سن فوقها فقال أعطوه فقال أو فتني أو فاك الله فقال صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء إن خيركم أحسنكم قضاء وعن وما ورد في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد وكان لي عليه دين فقضاني وزادني فقضاني وزادني واضح طيب أما إذا كان مشروطا ما الحكم إذا كان مشروطا فهذا هو الربع واضح قال ولا يجوز أي جر القرض نفعا للمقرض لحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا وهذا الحديث بهذا المعنى بجميع رواياته لا يثبت فيه شيء قال ابن بدر الموصلي في كتابه المغني عن الحفظ والكتاب قال كل باب كل قرض جر نفعا فهو ربا لا يثبت في هذا الباب شيء لا يثبت في هذا الباب شيء بل إذا لم يكن مشروطا كما رأينا في الأحاديث فلا حرج فيه لكن يعني ورد عن ورد في الصحيح في صحيح البخاري عن أبي بردة أنه قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن السلام رضي الله عنه الصحابي الجليل، فقال ألا تجيء وطعمك سويقا وتمرن وتدخل البيت؟ ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهد إليك حملة تبن حملة تبن أو حملة شاعر أو حملة قط فانه ربا وورد هذا المان جماعة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والسبب في هذا سد ذرائع فإذا كنت تعلم من شخص معين أن أو من بيئة معينة أنهم ينتظرون هذا أو يشترطونه أو ما إلى ذلك فأنت لا تفعله لأن المعروف عرفا كالمشروط الشرطا فإذا كان في عادتهم هذا فهذه عادة فاسدة باطلة فلذلك فلذلك ينبغي أن أنت سدد الذريعة على هذا وتعمل ب هذا الأثر عن عبد الله بن سلم رضي الله تبارك وتعالى عنه وورد هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين والحمد لله وصلى الله على رسول الله. نصف قبلها قبل توصل السلعة والنصف آخر يعني بعد استلام السلعة كاملتها ولكن كل شروط أخرى تزداد يعني لا نأخذ دين بس أرجع لا سنة نحب لأن بالضبط هذا فيه المدة وحتى المدة يعني لما مقصوش تتجاوزها الأخر يقولوا فإذا تتجاوز الشركة يعني هذا الوقت القانوني يؤخذ من كل يوم يعني متأنى ك من هد... هذا ولا ثلاثة في المية هذا هذه الصورة كنا أجبنا عنها في مجلس سابق. وقلنا إن أهل العلم يعني لم يجيزوها نظرا لأنها صورة من صور السلام وفيها شرط فاسد وهو عدم تسلم رأس المال في المجلس اسمتيه يعني عدم في عدم تسلم رأس المال في المجلس ثم هذا الشرط يلا إن كل نهار يزيد يزيد عليه هذا من باب الرiba والله أعلم هذه أن الصورة ليست من الصور الشرعية؟ فكيف يمكن يعني أن يضبط يعني صاحب صاحب طالب يضبط يعني على الشركة أنها ما مت... في السلعة مشكلة يقع. الشركة كانت تدفع ديك أموال فقط تبقى ندفع بها آخر لأنهم ما تجيبوش قصيرة وفي الأخير تقول له هاي فلوس ما بغيتيش لا ولكن إذا تعاقدوا على أنه في اليوم الفلاني وكذا هذا عمش. يكون يعني فرضنا ما جبوا لهم فلوس لا ماكين قانون يحكم هذا المسائل يعني شقانون واجد ششروط هذه لا إحنا ما نتكلم عن ق يعني دليل القانوني كي نبدأ في المسألة إنهم المفترض أن يكون هناك قانون شرعي يعني يعني يعني يعني هذا يقول له أنك كان لأنه مترافع كان حيث يجوز له حني قلتين يجوز له أنه منهم في الأجاب يردلوا رأس المال إذا ما اجبرش أقل من ذلك إذا ما اجبرش لا إذا ما بغاش ما بغاش في صخ العقد لا صاحب الذي سلم المال ولم يشتري السلاع ما يعنينا المفتش نيب أبغى شيء مع أنها موجودة يعني. كيف إسمه أبغى شيء سلع ولا إسمه أبغى شيء؟ ولكن هذا لا يجوز. لأني يوم قانون إسلامي يعني. يعني كيف أشي؟ العقد ذيك المسابقة يعني. هم مفترض يعني إذا رفع الأمر إلى القاضي يلزمه لأن هذا أصبح عقدا لازما، والعقد لازم لا يمكنه أيا مفك عنه. سيصبحوا ب.إذا هو أن يرد.إذا لم يجد.إذا لم يجد.آه إذا لم يجد.فما إذا, يجد. إذا, يجد. إذا تبعت أنه كانت إمكانية.فما ناق هذا المسائل الآن إذا قلناها إذا لم يجد ببينه.الأمور يرجع فيها إلى البيان وإلى ال... اليمين على من الأنكا وإلى أمور يعني هذه أمور قضائية وما إلى ذلك لك لها باب بحدة نحن الآن نتكلم في ال الأبواب المعاملات مبدئيا أما رأي نوكين باب كامل. دل إذا اختلف البائع والمشتري كيف يتعامل معهم إذا اختلفوا على السعر أو اختلفوا على نوعية السلعة أو كذا حتى كاملة في كتب الفقه فهمت كيفش؟ وكيف يكون القضاء الإسلامي يلزمه بيعني بي بأنه يتم العقد؟ يعني بالأندلسي ما تتكلم عن القضاء الإسلامي وإيش كذي شيء حدث من الغرامات المالية؟ والغرامات المالية اختلف الفقهاء هل يجوز أن هل يجوز أخذ المال عقوبة أم لا يجوز؟ في خلاف بين العلماء منهم من, من جوزها من, من لم يجوزها من والله اعلم حسنا نعم هذه نعم هل اقل نعم هذا شنو جرب سبب صحي النب اذا اقل مش اسالي التنبض ذهب هل أنت أقل منها؟ من لا قلت لك لأن من ربح ما لم يضمن من ربح ما لم يضمن يعطي الفقد يسلعه يعطي الفقد يسلعه أستعاد تفقه من جباليبين نعم مطلع تسلعه وقد نعم تسعين درهم وشبت ليها له وشبت له هذا فانت انا كنقول لك اصلا موجس السلعه سيرجع نديروا يعني هل هذا صح ما هي راضيه سالا تراضى ديك على اصلا نجي السلعه ديك السلعه لا يعني من اللي انت راضيه والله اعلم اذا تراضى يعني ماشي بنز يعني هي الأصل اياتيها بالسلع بحال اللي ما أما ما ما يجيبلوش كثر منها هادشي الخسره بالقد ولا يردلو نفس الفلوس وهي رأس المال ف... يردلو راس المال ف... لا الان الى ما جبرس يردلو المال كان بها م. هو ما بغاش يفسخ العقد رأس المال صافي تفخخ فلوسه هي لما ردلوش فلوسه وقال له لا مرضلوش فلوسو وقالوا الله أنا بغيت نبقى الامور على ما هي عليه ولكن جيب لي مسألة اخرى بنفس هذا الثمن هذا تفهموا على هذا الشيء صافي على القول الراي